الوحوش ما تعرفش تدخل المايه اهرب على المايه يلاقي المايه كلها بقت نار 81% من مساحه الكره الارضيه بقى نار كان في 81% بقى بنزين البحر والمحيطات كلها بنزين وولع يا جماعه البحار سجرت سجرت يعني ايه سجرت يعني ولعت نار سجرت يعني تفجرت بالحمم والباركين سجرت يعني اتملت حمم ونار سجرت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 البحار سجرت البحار سجرت ما له من دافع من اللي يقدر يدفع حريقه ولعت في 81% من حجم الكره الارضيه مين اللي يقدر يدفع ملائكه السموات السبعه نازله تقبض على البشر من اللي يقدر يدفع يوم القيامه وزلزله القيامه وانقضاض النجوم على الأرض ما له من دافع واذا النفوس زوجت النفوس زوجت يعني ايه يعني كل واحد يجي مع نوايته يعني العاصي يجي مع القارين بتاع الشيطان الانس اللي كان بيوزه ومع صحبه السوء اللي كانت بتعصي ربنا معاه ومع كل اللي قاصوا ربنا نفس المعاصي اللي هو عصاه ليه عشان لما يبص وانا بقول عذاب رعب انا ايه اللي جايبني مع المجرمين دول انا ايه اللي جايبني مع الفاكين دول انا اتحاسب زيهم ولا ايه انا هب ولا ايه انما الملتزم مع الصحبه الصالحه اللي كانت بيطاع ربنا معاها وبيحضر دروس معاها وبيحفظ قران معاها وبيتعلم تجويد معاها مع كل اللي عملوا اعمال صالحه زي اعماله عشان يستبشر ويفرح انت هتتزوج مع مين انت هتبقي مع مين انت, انت انت انت عبادتك تخليك مع العباد قيامك يخليك مع القوام انت لغايه الوقت اجتهادك في الدعوه يحشرك مع الدعاء انت لو عايز تطلب العلم يخليك مع طلبة العلم والعلماء انت جامدك في سبيل الله يخليك مع المجاهدين انت عفافك ونقابك وربك الاختلاط وعدم مزاحمه الرجال في المواصلات ولا في الشغل وقرارك في بيتك وعفافك وغضك للبصر وعدم اقامه اي علاقه ولو بريئه او غير بريئه مع اي شابه او اي راجل كل ده ونقابك يوقفك مع عائشه وفاطمه وخديجه يوم القيامه انتوا هتتزوجوا مع مين هنزوج مع مين يا جماعه واذا نفوس سوجت واذا اكبر اكبر اكبر اكبر صدمه للناس يوم القيامه ان اول من سيسال يوم القيامه الموقوده اللي كان عندها ساعات وبقره دم عليها وقتلها ودفنها دي بتتسال امال انا هعمل ايه امال اللي عاش 60 70 سنه يا ربنا هيعمل ايه الموقوده تسال امال احنا نعمل ايه يا جماعه امال احنا نروح فين ودي اولها يبقى ما فيش مفيش مفيش مظلوم هيروح حقه ومفيش ظالم مش هيقتص وما فيش واحد مش هيتسال لو في حد في ارض مش هيتسال كانت دي مش هتتسال واذا الموقوده انقتلت واذا الصحف نشرت الموجوده اتسال تبدا صحف الاعمال تتنشر قدام عين كل واحد اهي اعمالك اهي عملت وعملت وعملت وعملت وعملت ايه ده كل ده عملته وفي نفس اللحظه السماء قشطت واذا السماء قش القش ده زي ما تشيل القشطه من على وش اللبن كان السماوات بكل سمكها السبعه ده ايه كانت قشره بالنسبه لحجم العرش الرهيب السماوات قشطت ويظهر العرش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 الجحيم صورته تسعر بمين اول من تسعر بهم النار في بشر بينقوا فيها من العصا والاذمين بتصعر بهم بالنار ولا اذوب الله الجحيم دي كلمه ما تتقالش غير لو المكان ده الوقود بتاعه طبقات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 ده الشمس على بعده 93 مليون ميل بتجنننا في الحر بشده اللفح امال جهنم هيبقى لفحها شكله ايه ده احنا عايزين عشان نبعد وجهن عن النار نصوم ونعبد ربنا كل اثنين وخميس ما نسيبهمش ابدا عشان كل يوم يبعدنا 70 سنه عما نموت ان شاء الله نكون بعدنا عن النار واذا الجنه اسرفت واذا الجنة اذلفت يا جماعه الجنه قربت كنت مره في رمضان واموت بالعطش وقبل المغرب وماشي لقيت عربية شركه عصاير ومعروض العصير بمنظر الصور بتاعتها انا كنت طاع من طولي من المنظر بس تخيل الجنه اذنفات توصل الحر الرهيب والعطش الرهيب دهو تخيل طب الجنه ليه مش احنا اللي نروح لها لا انت فضلت تسعى لها طول الدنيا هي النهارده اللي تجيلك الكرام ليك ما في مجاهده ما في تعب النهارده النايب هو اللي هيجيلك لغايه عندك واذا الجنه اذنفات علمت نفس ما احضرت الوقت بس المتبرجه عرفت ان هي كانت بتعمل ايه الوقت بس العاصي الوقت بس اللي بياكل حرام الوقت بس المنافق والمراء والمرابي الوقت بس كل قاصع عرف هو كان بيعمل ايه الوقت بس علمت نفسه ما احضرت يا جماعه لما بيكون في امتحان بقول حضر الامتحان قرب لما بيكون في سفر حضرت للسفر ولا لا احنا ورانا سفر 50000 سنه و7 8000 سنه في القبر والله اعلم السفر طويل فحضرنا له قد ايه يا جماعه يا اخواننا ده لو والله العظيم الناس لو صدقت جمال الفنادق الخمس نجوم كانت هتستغلت اكتر من كده الناس لو صدقت ان الجنه في جمال قصور القمراء والخلفاء والوزراء كانت تشتغل اكتر من كده الناس لو صدقت ان الجنه في جمال النوادي كان الشباب اشتغلوا له من كده يا جماعه احنا لازم نحضر لازم نحضر للحظه وقوفنا لربنا لازم نحضر لكافه 1000 سنه نقعدهم في قبورنا لازم نحضر ل 50000 سنه نقفهم في ارض المحشر لازم نحضر لامتحان شفوي وعملي وتحريري شفوي والله المثل الاعلى على الله ويسالك تحريري لما اعمالك تتصحح على الميزان عملي لما تعد من على الصراط عمليا ويتشاف انت كنت مستقيم على صوت الدنيا قد ايه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 ذنوب ولا اعوذ بالله انت هتيجي تعمل ايه يوم القيامه يا جماعه عايزين نفوق عايزين ننتبه الكلام ده انا عارفه ولما انت عارفه من بتطبقش ليه ولما انت عارفه ما بتنفذيش ليه عارفين كعب ابن مالك طوبه كعب ابن مالك لما النبي اعصى القرار ان الصحابه كلهم خارجين في تبوك تبوك بالثمار على شجره الرسول الله هنسيب رزق السنه كله ازاي تبوك 1500 كيلو في الصحراء تبوك هنروح نحارب الروم تبوك كعب ابن مالك مراته الجميله قوي ازاي مراته تبوك ازاي ازاي يسيب الدنيا ديات ويروح لتابوقه ويمشي في الحر الرهيب ده كعب بن مالك يقعد ياجل ياجل ياجل اوعى تاجل لغايه ما الجيش يطلع وكعب بن مالك اتاخر ما عادش عاجز ان هو يطلع مع الجيش النبي يروح تابوقه وصحابه ويرجعوا عليه صلاه وسلام يرجع النبي اول قرار يصدره ممنوع مقاطعه عامه لكعب بن مالك والاثنين اللي اتخلفوا معاه مقاطعه يمشي في الشارع محدش يسلم عليه يدخل المسجد محدش يسلم عليه القرار الثاني القرار الثاني ان زوجة كعب بن مالك تفارقه كمان برأيي ماقطعش معاها القرار الثالث